يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحانا للحقام اليهودي يا جنود الصفى هيا قددوا لحن الصمود قد ضا الشامنون فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيث ما دارت رحانا للخصام اليهودي نكسر الصلبان نور دين سلاح فاد القرود دولة التوحيد تبقى رغم إرجاف الحقود جنود الحق هيا وددوا لحن الصمود قد أضاء الشامنون فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دعت رحانا للحقام اليهودي يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشامون فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحانا للحقام اليهودي نكسر الصلبان نور دين أسلاح القرود دولة التوحيد تبقى رغم إرجاف الحقود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 يا جنود الحق هيا oddidou لحن الصمود قد أضاء الشامنون فاحشدوا كل الجنود دولة الاسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيث ما دارت رحانا للخصام اليهودي